والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وكذلك تقول بدر بين مكة والمدينة. هذا في المكان وبينهن، آه؟ بينها مسافة، بينها مسافة واضح. وقول بين السماء والأرض لا، آه؟ أبو الحمل بين السماء والأرض. إيه نعم بدون شيء. هذا أيضا من آيات الله حمل هالبحار العظيمة. بين السماء والأرض، وكونه أيضا كما قال عز وجل جبال فيها من برد وشوه الآية. ألم تر أن الله حبا ثم يرفعنه ثم يجعله ركاما فتر الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء هذا في الجو. جبال من البرد، ولا تستغرب ذلك، لا تستغرب أن يكون فيها جبال من البرد، محمول بقدرة الله عز وجل وبأمره، وإن كان له سبب خلقه الله حمله، لكن مهم أنه محمول بأمر الله وقدرته. نحن في العام الماضي ذهبنا في الصيف إلى من هنا إلى إلى إلى الدمام، وقال لنا نتكلم بالطائرة قال إن درجة الحرارة 25 تحت الصفر وحنا في الأرض نحتر نتونا نحن بالصيف لكن يجينا حر في أخير في وسط النهار 25 تحت الصفر واش تقتضي الجمادة يجمد نحن نقول كيف بإذن الله إذا جاء وقت الصيف وحر واشتو أن ننزل البرد وغالبا ما يكون البرد في أيام الصيف ولكن وجدنا إن, أن الجو طبقات عظيمة طبقات عظيمة هذا الجزء من من طبقات الجو اللي وصل درجة حرارة إلى خمسة تحت الصفر يقين إن الماء الذي فيه ها سيجمد يكون جبال ومع ذلك ينزله الله عز وجل كما تشاهدون ينزله حبات حبات إذا لم يرد الله الضرر إذا لم تقتض الحكمة أن نضر أحدا به فإنه ينزل كما تشاهدون حبات دقيقة لا تضر حيوانا ولا تفسد شجرا نعم وقول لآيات, لآيات اللام هذه للتوكيد وآيات خطأ اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه كسره ظاهره في اخره صحيح. ها صحيح قول يا ابن ها في اخره صحيح. لا لازم تبين الكسره نيابه عن الفتحة لانك لو تقول كسره ظاهره في اخره ظن من ي... من سمعه ان من علامات النصب ها الكسره وليس كذلك وقوله لايات عرفتم فيما سبق أن كل واحد من هذه الأنواع فيه آيات كل واحد فيه آيات مهم أن هذه الآيات موزعة على كل... لكل واحد الآية كل واحد يشتمل على آيات وقوله تعالى لقوم يعقلون يعقلون أي لهم عقول. وقد سبق لنا أن العقل ينقسم إلى قسمين عقل بدراك وعقل رشد عقل الإدراك هو مناط التكليف وعقل الرشد مناط الثناء والمدح الأول بفقده يفقد التكليف والثاني بفقده يفقد المدح والثناء أيهما المراد هنا لقوم يعقلون ها يعني عقل اللي هو ملاطة التفليف وهو عقل الإدراك أو عقل ملاطة الثناء وهو عقل الرشد ها؟ <تصفيق> الأخير الأخير عقل الرشد الإنسان العاقل الذي يستعمل عقله فيما ينفعه فيعقله عما لا ينبغل يعني العقل سمي بذلك لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغل فالإنسان العاقل حقا إذا تأمل هذه الأشياء وجد أن فيها آيات تدل على خالقها جل وعلا وعلى موجدها أما الإنسان المعرض هو وإن كان عقله كبيرا وذكاؤه قويا فإنه لا ينتفع بها لا ينتفع ولهذا وصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يعقلون مع أنهم في العقل الإدراكي عقل أو لا ها؟ في العقل الإدراكي الذي يدركون به ما يفعهم لكن لا يعقلون موجود فيهم العقل هذا أو لا ها؟ موجود لكن نفاه الله عنهم لعدم انتفاعهم به وعدم عقلهم الرشدي أو الرشدي الذي يرشدهم إلى ما فيه اصلحهم لايات لقوم يعقلون وفي هذا هشأ ال عند الله ان شاء نعم الله نعم الله نعم على نعم على نعم لانك اذا قلتنا قال احيا صار البث متراكبا على إنزال الماء ألفة مبالفة فيه ألفة في قولك أحيابي مرتبة على أنزل فإذا يكون المعطوف عليها مرتبا على أنزل وليس العمر كذاب الله أكريم أن إله الخلق إله واحد وهو الله لقوله تعالى وإلهكم إله واحد ومن فوائدها إثباتوا اسم الإله والواحد لله وإلهكم إله واحد وقد جاء في قوله تعالى لله الواحد القهار فأثبت اسم الواحد لله سبحانه وتعالى ومن فوائدها انحصار الألوهية في الله عز وجل بمعنى أو الأصح اختصاص الألوهية في الله لقوله لا إله إلا هو وفي التفسير أشرنا إلى وجه الإشكال بين هذه الآية وبين ما أثبت الله تعالى من ألوهية الأصنات وقلنا أن الجمع بينهما الحق والباطل فأوليية الله حق وأولوية أولئك باطل ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الرحمن الرحيم الإله والواحد والرحمن الرحيم ومن فوائدها ثبوت أو إثبات ما تضمنه هذان الأسماء من الصفة والحكم؟ وبعض العلماء يقول الصفة والأثر. الصفة ما هي؟ الرحمن. صفه الرحم. والحكم أنه يرحم بهذه الرحمة. نعم. الرحمن الرحيم. الوحدانية نعم ومن فوائد الآية أنه قد يكون للإسم من أسماء الله معنى إذا انفرد ومعنى إذا انضم إلى غيره لأن الرحمن لو انفرد لدل على الصفة والحكم وإذا جمع مع الرحيم على الرحمن للوصف والرحيم للفعل ثم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره من فوائد الآية الكريمة عظم خلق السماوات والأرض ما وجهه عبد الله في إن خلق السماوات لآيات فلولا أنه عظيم ما كان آية فالصفال منه عظم خلق السماوات الأرض ومنها أن السماوات متعددة تؤخذ من الجم إنه في السماوات خلق السماوات ومنها أن السماوات مخلوقة فهي إذن معدومة من قبل أولا فليست أزلية فيتفرع على هذه الفائدة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك يقولون بقدم الأفلاك يعني أنها قديمة غير مخلوقة وأنها أزلية أبدية ولهذا أنكروا إنشقاق القمر وقالوا إن الأفلاك العلوية ما يمكن الحق وتعيد وفسروا قوله تعالى ثرب الساع وشق القمر بأن المراد ظهور العلم والنور برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا تحريف باطل مخالف للأحاديث المتواترة الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذن نستفيد من هذه الآية إيش أن السماوات مخلوقة فهي إذن حادثة ليست قديمة إلافا للفلاسفة القائلين في قدمها ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه السماوات والأرض ليصل إلى الآيات التي فيها فيها آيات إذا تأمل لتصل إلى هذه الآيات ومنها أن الآيات في خلق السماوات والأرض بحسب ما تدل عليه من القدرة والحكمة والرحمة وما إلى ذلك أولى فيها قدرة وحكمة في هذا الانتظام وفيها رحمة للخلق نعم ومنها ما في اختلاف الليل والنهار من الآيات لقوله اختلاف الليل والنهار ومنها أن اختلافهما من رحمة الله، لأنهما يتضمنان الرحمة والقدرة، وسبق أن اختلاف الليل يتضمن اختلافهما بالطول والقصر، الضلّم والنّوّ والحر والبرد والنص والفتدان والجد والخص وغير ذلك وراحت الناس <تصفيق> نعم وكذلك ايضا راحت الناس ومن اياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من فضل ومن فوائدها ايضا ما في الفلك التي تجي في البحر بما الناس من نعم الله الدالة على اياته دل على آياته وسبق أن فيها آيات متنوعة نعم ومنها أيضا من فرائد الآية ما, ترمنت ما ترمنه إنزال المطر من السماء فيها آيات هنا فيها آيات عظيمة كون هذه البحار العظيمة تمشي بين السماء والأرض وتنزل رذاذا لا صبا وتنزل أيضا بحسب أمر الله عز وجل هي تمشي هكذا تمشي بأمر الله عز وجل كما تقدم تفسيره ومنها ما تضمنه قوله فأحيى به الأرض بعد موتها من الآيات وأظن السبق الكلام عليها فهي آيات عظيمة دالة على الكمال القدرة والرحمة والعظمة وعلى إحياء الله تعالى الموتى. أولاً طيب ومن من من فوائد الآية أيضاً ما تضمنه قوله وبث فيها من كل دابة نشر وفرق من كل دابة كم عددها؟ ما ما أعلم عددها. عد أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها هذه الدواب العظيمة المختلفة كبرا وصغرا ونفعا وضررا إلى آخره كلها من آيات الله عز وجل نعم تجد العقرب تلسعك وهي كبر الأصبع وتؤذيك، والناقة وهي أكبر من خمسة رجال نعم تنفعك ومسخر مذلة لك فهذا من آيات الله عز وجل وكذلك سبق لنا أيضا في التفسير إن فيها من آيات الله ما أعطاه الله تعالى من الهداية لما خلقت له وأن هذه الدواب التي لا تكاد تراها صغرا مهديه شو له لما خلقت له نعم ومن فوائد الآية أيضا ما في تصريف الرياح من الآيات وفيها قراءة تصريف الريح وتصريف الريح تصريف الرياح إلى جنوب وشمال وشرق وغرب وبين ذلك بس وشدة وقوة وشدة وقوة وعكس ذلك كذا وكذلك أيضا منافع لأن تختلف منافعها ففيها في كل هذا آيات من آيات الله عز وجل لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل العاصفة التي أصبتنا ليلة الجمعة حتى قلبت الجو من الحر إلى البرد يستطيعون أبدا ما يستطيعون كل آلاتهم ما يستطيعون نعم وهذا أمسينا ونحن في حرب وأصبحنا في بر الله وومن ومن و من فوائد الآية ما في السحاب المسخر بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ففي السحاب مسخر إنه مسخر مدلل لإيش لمصالح الخلق يمشي بإذن الله ويمطر بإذن الله ويقضع بإذن الله نعم وهو سحاب جماد لكنه يفهم ما يؤمر به ويامتثل ما يؤمر به ثم السواء إلى السماء وهدخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرا ماذا قالتها؟ قالت أتينا طائعين وهما جماد وقيل لابن آدم أسجد وصلي فقال ما أنا بساجد ولا مصل نعم وهو إنسان له إرادة الفرق. هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض فيه من آيات الله عز وجل ما, ما يبهر العقول والعالمون في هذه الأمور أكثر منا اضطلاعا على هذا الأمر نعم و و ومن فوائد الآية مدح العقل وأن به يستظهر الإنسان الآيات التي تزيده إيمانا ويقين لقوله لقوم يعقلون طيب آيات على إيش قلنا على كل ما تضمنته من الدلالات على ما لله عز وجل من من القدرة والعظمة والحكمة والرحمة وغير ذلك فإنه يستدل بالأثر على المؤثر ولله المثل الآل لو أنك وجدت قصرا محكما في في بنائه وفي شكله وفي كل أحواله استدلت بها على إيش على أن بانيه له علم ومعرفة وطلاع حنكة فكذلك هذا السماء والعرض وما ذكر الله في هذه الآيات والمراد بالعقل هنا تقدم أن المراد ها؟ ها؟ عقل الرشد عقل الرشد الذي يهتدي به الإنسان أما العقل الذي هو ضد الجنون وهو عقل الإدراك الذي يناطبه التكليف فهذا قد لا يفهم الإنسان ما فيها من الأيات ولو كان عقلا بهذا المعنى ثم قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا من بمعنى بعض فهي التبعيض ومن الناس وأتى بها بعد أن ذكر وإلهكم إله واحد واستدل على ألوهيته بما في خلق السماوات والأرض وما ذكر من الآيات فهمتم بيّن بعد ذلك أن من الناس مع هذه الآيات الواضحة من يتخذ من دون الله أنداد ومن اسم موصول مبتدأ لا لا من يتخذ من اسم موصول مبتدا مؤخر وعند بعض النحويين أن من التبعيضية اسم فيرى أن من مبتدا نعم ويقول بعض الناس وعلى هذا من يتخذ خبره لكن المشهور ما قلناه أول من يتخذ من دون الله أندادا من دون أي من سواه وغيره يعني من المخلوقات وقوله أندادا جمع ند وهو الشبيه النظير لأنه من ناده يناده إذا كان نظيرا له مكافئا له قال يحبونهم أي هذه الأنداد يحبونهم كحب الله يحبونهم ولم يقل يحبونهن مع أن الغالب في هذه الأندات أنها من غير العاقل وغير العاقل ماذا يكون ضميره مؤنث ولا مذكى مؤنث ضميره مؤنث لكنه أتالها بضمير العاقل باعتبار عقيدة عابديها لأنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر. فهمتم؟ ها؟ نعم؟ يعني مثلا الش الشيء اللي غير عاقل ما يتله بضمير العاقل الميم لجماعة العقل فإذا أر أردت أن تجمع أو أن تتحدث عن ضمير جماعة غير عقلاء تأتي بالنون تأتي بالنون ولا تأتي بها الدالة على الثاني ما تأتي بالمي الدالة على جماعة عقلاء لكنه هنا قاله من باب إيش من باب مخاطبة بما يعتقدون وقولها إن يحبونهم جملة يحبونهم صفة لأنداد يحبونهم كحب الله أي كحبهم لله أولا أو كحب المؤمنين لله لا إنها لكن الأول أظهر ولهذا جعلهم أندادا أي هؤلاء جعلوا هذه الأصنام مساوية لله فيحبونهم كحب الله وحب الله عز وجل حب وعبادة ورغبة ورهبة فهم يحبون هذه الأسلام حب عبادة ورغبة ورهبة يعتقدون أنه تنفع وتضر ولا فرق في ذلك بين من يتخذ محبوبا إلى الله أو غير محبوب إليه فمن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله بالمحبة والتعظيم كمن اتخذ صنما من شجر أو حجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا السلام كلاهما لا يسحب أن يكون ندا لله عز وجل ولهذا لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم واردون، وكان ظاهر الآية يشمل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله استثناهم الله في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ولو عبدوا من دون الله نعم وقوله يحبونك وحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الذين مبتداء وأشد خبره وحبا هم تمييز ولا تمييز هم؟ بهياءين ياءين محمد انا هو اظن جاء واحد ياء واحده هم تمييز ياءين تمييز لانها بعد أفعل بعد أفعل نعم و تمييز ايه شوف <تصفيق> ما تعرف التمييز أخش أنك مثل الذي قال للملك كأن وجهك دينار طيب ولا أشد حبا تميز لأنه جاء بعد إيش ها؟ بعد أفعال التفضيل مثل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أشد حبا لله أشد حبا لله أين المفضل عليه يعني أشد اسم تفضيل يختضي مفضلا ومفضلا عليه المفضل الذي آمن أو حب الذين آمن المفضل عليه أشد حبا لله من هؤلاء من هؤلاء طيب من هؤلاء لمن قيل لأصنامهم وقيل لله والذين آمنوا أشد حب لله من هؤلاء لأصنامه. وقيل المعنى: والذين آمنوا أشد حب لله من هؤلاء لله. من هؤلاء لله. ووجه ذلك كلا القولين صحيح. أما الأول: والذين آمنوا أشد حب لله من هؤلاء لأصنامه. لأن حب المؤمنين الله. حب رهبة ورابة في الضراء والسراء أليس كذلك؟ نعم حب هؤلاء إلى أصنامهم في السراء فقط وعند الضراء يلجؤون إلى من؟ إلى الله عز وجل فإذن ليس حبهم لهؤلاء كحب المؤمنين لله عز وجل ثم نقول إن بعضهم يصرح. يقول ما نعبدهم؟ إلا الَّذِي قَدْرَبُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْآيَة وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا وَجْهُ تَفْضِيلٍ ظَاهِر لِأَنَّ حُبَّ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ خَالِصٌ لَا يَشُكُّونَ شَيْءٌ وَحُبَّ هَؤُلَاءِ هَ مَشْرُوع مُشْتَرَك يحبون اللَّهَ وَيَجْعَلُونَ مَعَهُ وكل المعنى حق فالذين آمنوا أشدعوا بالله في هذا وفي هذا وقوله والذين آمنوا أشدعوا في فوائد ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو, ترى ولو يرى الذين ظلموا إلى آخره هل يمكن أن نرجع الكلام على المحبة إلى كتاب التوحيد إن شاء الله لأن المؤلف رحمه الله عنوا بقوله باب وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون وحب الله وحبنا وحبنا وحب وهناك انشاء تذكر أقصى من وما كان منها نافعا وما كان منها ضارا ثم قال تعالى ولو ترى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العداء أن القوة لله جميعا إلى آخره هذه الآية فيها قراءات أولاً ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب والقراءة التي قرأنا قبل ولو يرى الذين ظلم ولو يرى الذين ظلم وفيها قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب فقراءة إذن ثلاث قراءة على التى القراءة على التى يتولد منها قراءتان يرون مش بعد لا ويرون يرون ويرون هذه على قراءة ترى ولو ترى الذين ظلموا اذهبون العذاب ولو ترى الذين ظلموا اذهبون العذاب اذهبون العذاب أما على قراءة الياء ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ يرون العذاب بالفتح نعم قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب كلمة لو هل هي للتمني أو للشرط لا شك أنها للشرط وعلى هذا فتحتاج إلى شرط وجواب أنتم معنا؟ أين شرطها؟ ولو يرى أو ترى على قراءتين طيب الذين ظلموا وش محلة من العراض؟ فاعل, فاعل, فاعل على قراءة يرى ومفعول به على قراءة ترى نعم زين وقوله إذا يرون العذاب يرون العذاب ويرون العذاب ما محل الواو في يرون أو يرون أما على قراءة يرونة فمحلها الرف على أنها فاعل وأما على قراءة يرونة فمحلها الرف على أنها نائب فاعل وهي في محل المفعول الأول والعذابة مفعول ثاني وعلى قراءة يرونة الواو فاعل والعذاب مفعول به طيب هذا الإعراب لو ترى شرطيه قلنا فهل الشرط يرى أو ترى أين جواب الشرط الجواب جواب الشرط محدود وتقديره على حسب القراءتين أما على قراءة ولو ترى الذين ظلموا إذلوا العذاب فالتقدير لرأيت أمرا فظيعا أو أمرا عظيما نعم فهمتم لرأيت أمرا عظيما وأما على قراءة ولو يرى الذين ظلوا عذاب فهو محذوف أيضا لكن التقدير يختلف لرأوا أنهم على ضلال في اتخاذ الأنداد لرأوا أنهم على ضلال في اتخاذ الأنداد نعم عرفتم المهم على كل التقديرين الجواب الجواب محذور فإذا قال قائل ما هي الحكمة من حذف الجواب أو حذف المفعول أو ما أشبه ذلك أليس ذكره أبيا وأظهر قلنا بلى الذكر أبيا وأظهر لكن الحذف أعظم في التفخيم وأشد في التهويل والمقام مقام مقام تفخيم وتهويل الأمر وتشتيل الله فمن أجل المقام صار حذفه أبلغ صار حذفه أبلغ لموافقته لمقتضى الحال لموافقته لمقتضى الحال وهذا هو البلاغة عرفتم أن يكون كلام موافقة لمقتضى الحال يفخم في مقام التفخيم ويهون في مقام التهويل ويؤكد في مقام التوكيد ويجرد من التوكيد في مقام في ما في مقام لا يحتاج إلى التوكيد نعم ان موضع طيب هذا مره قول الذين ظلموا الذين ظلموا تقدم لنا عدة عده مرات أن الظلم في الأصل هو النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص لكنه يختلف بحسب السياق فقولها الذين ظالموا هنا أي نقصوا الله حقه حيث جعلوا لهم أندادا وهم أيضا ظالموا أنفسهم أينقصوها حقها لأن النفس أمانة عندك يجب أن ترعاه حق لعياتها ولهذا قال الله تعالى في في سورة في سورة الشمس وضحاها قد أفلح من زكاه وقد خاب من مندساه فالنفس أمانة عندك فإذا عصيت ربك فإنك ها؟ ظالم لنفسك نعم وقوله إذ يرون العذاب إذ ظرف بمعنى حين ها؟ يعني حين يرون العذاب قال بعض المعرفين وإذ هنا بمعنى إذا إذ بمعنى إذا تأتي إذ بمعنى إذا ها هي نعم لأنها إذا تعلقت بالمضارع إذا تعلقت بالمضارع ما تكون للماضي إذ أن الماضي ها الماضي للماضي والمضارع للمستقبل هنا اللي ما فيلاه ولوير الذين ظلموا إذ يرون العدا الماضي ولا المستقبل؟ للمستقبل للمستقبل نعم للمستقبل فتكون بمعنى إذا ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب نظيرها قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال أي إذا الأغلال في أعناقهم فالمهم أن إذ إذا كانت العامل فيها فعلا مضارعا فهي للمستقبل بمعنى إذا فإذا قال قائم ما الحكمة في أنها جاءت وهي للماضي في محل المستقبل قلنا لتحقق وقوعه تحقق وقوعه صار كأن المستقبل أمرا كأن المستقبل أمر ماضي صار كأن المستقبل أمر ماضي ونظيره في الفعل قوله تعالى أتى أمر الله ها أتى هذه بمعنى بمعنى المستقبل أتى بمعنى الماضي لكن في هذه الآية بمعنى المستقبل لأنه قال فلا تستاجدوا لو كان جاي ما لو كان قد جاء ما صح أن يقال فلا تسعجوه طيب وقوله إذ يرون العذاب قلنا إنه فيها قراءة يرون متى تكون يرونا إذا كانت الأولى ولو ترى طيب فعلى قراءة إذ يرون كما يهل لمعنى إذ يرون الرؤية هنا بصرية ولهذا لم تنصب إلا مفعولا واحدا وكذلك على قراءة إذ يرونها هي بصريه، لكنها تعدت إذا مفعولين بالهمزة لأن يرى ثلاثي ولا رباعي رباعي يرى رباعي يرى أصول يرى الآن يرى لو قال لك لو قالك إنسان ما تقول في يرى هل هو ثلاثي ولا رباعي؟ لا نرجع إلى الأصل. طيب ولو قال لك قائل ما تقول في يرى؟ لا لا كلها ثلاثي؟ لا أو رباعي؟ أما من جاءت يرى فهي ثلاثية صح. وأما يرى فهي رباعية لأنها من أراه. يروه، ها؟ فيرونا أي يجعلون يرون فهي من أراه، وليست من راء، وإذا كانت من أراه أراه كم؟ ها؟ رباعي، وأصل أراه كما تعرفون أراه، هذا أصله، لكن فيها حذف لامزة تخفيفا. الحاصل أن يرون هي أيضا بصرية أي يريهم الله عز وجل ها إيش يريهم العذاب وقوله إذ يرون العذاب العذاب معناها العقول والعياذ بالله الذين تحصلوا لهم على أفعالهم أن القوة لله جميعا إذ رون العذاب أن القوة لله جميعا هذه مش عراء على قراءة يرى نعم على قراءة يرى تكون مفعول يرى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب كون القوة لله جميعا كون القوة لله جميعا وأما على قراءة ترى، ولو ترى الذين ظلموا إذ عن عذابا أن القوة ولو ترى الذين ظلموا إذ رأوا عذابا القوة جميعا ما لا جميعا ماذا تكون؟ قلنا لا لرأيت التأكيد لرأيت أمرا عظيما أن القوة لله فتكون بدلا من مفعول رأيت المحتوفة. أي لرأيت أمرا عظيما لرأيت أن القوة لله جميعا لرأيت أن القوة لله جميعا فتكون بدلا من مفعول الجواب المحذوث نعم وقوله أن القوة لله اللام هنا بمعنى إيش اللام بمعنى الاختصاص يعني أن الذي اختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه هو الله أن القوة لله جميعا تقدم أن الله والعلم علم على على الله عز وجل وأن أصلهم ها الإله فهذفت الهمزة لكثرة الاستماع تخفيفا وأن القوة لله جميعا جميعا حال من القوة يعني حال كونها جميعا لا يشد منها شيء فكل القوة لله سبحانه وتعالى إذا قال قائل كيف يصح أن القوة لله جميعا مع أن في غيره قوة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فالإنسان فيه قوة فالجواب ليست قوة الإنسان فقوة الله عز وجل طيب ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا يكون تقدير الجواب إذا كانت على على قراءة يرى الذين ظلموا تقدير الجواب ينبغي أن يكون بعد قوله أن القوة لله جميعا أن قوة الله جميعا أو بعد قوله أيضاً وأن الله شديد العذاب. يعني لو يروا أن القوة إذا عذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شرير عذاب لا عالمون أنهم في ضلال بجعل الأنداد لله ما يكون قوة لله جميعاً يوم يعني ما في أحد لا فيها فيهم قوة الناس أحدهم يمشون يسعون من قدره الله ايه حتى بالدنيا من قدره الله من قوة الله فالقوة التي لا يوهنها قوة لله جميعا لا المخلوق منها شيء والله لا ده ده الجمله على لا على قناه ترى قلنا تكون قبل قبل أن قوه الله جميعا لرأيت أمرا عظيما أن القوة لله جميعا تكون بدلا من مفعول الجواب المحوّل. في قراءة ثانية نعم في قراءة ثانية. قال وأن الله شديد العذاب. يعني ولا رأوا أيضا أن الله أو لا رأيت على القراءة الثانية أن الله شديد العذاب أي قوّه. طيب فإذا قيل كيف يكون الله عز وجل شديد العقاب شديد العذاب وشديد العقاب مع أنه أرحم بالوالدة من ولدها فقال الجواب على ذلك بسيط أن هذا من كمال عزه وسلطانه وعدله من كمال عزه وسلطانه وعدله وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما لو رحم هؤلاء الكافرين به لكان لا فرق بينهم وبين المؤمنين به وهذا يناف العدل والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما فمن حكمه الحسن أنه نزل هؤلاء في منزلتهم وهؤلاء في منزلته. فهؤلاء استحقوا العذاب باختيارهم هم أليس كذلك هم أنذروا وجاءتهم الرسل بالبينات وأوضحوا لهم وأخبروهم بأنهم سيستحقون هذا هذا العذاب أخبروه فهم على بصيرة من الأمر وعلى بينة من الأمر فاختاروا لأنفسهم أسوأ الحالين فهل في ذلك من ظلم؟ نعم أبدا ما في ظل بل فيه كمال العدل فيه كمال العدل وشدة عذاب الله لهؤلاء أمر معلوم في القرآن وفي السم والسفقة ومعلوم أن تكون عند الضرورة يغاث بماء كالمهل يشهو الوجوه صلى الله عليه وسلم يشهو الوجوه فما بالك إذا وصل إلى الأمان ولهذا قال جل وعلا وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاؤهم ومع ذلك تتقطع وتلتئن بسرعة كما أنها تنضج جلودهم ليارب الله كلما نضجت كلما للتكرار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الحكمة ليذوق العذاب نعم وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغلي كاللحمي. الصلاة العافية. الشجرة هذه الخبيثة مثل المه. درد الزيت اللي يكون فوقه يغلي في البطون كاللحمي. الماء اللي يفوح. خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم ثم صبوا فوق رأسه. من عذاب الحميد ما هنا أعظم من هذا العذاب بالله. ويقال لها أيضا تبكيتا وتوبيخا وتنديما وتلويما يقال له ذق أيضا يذكر يذكر بحالة يتقطع أسفا إنك أنت العزيز الكريم ما هنا وين في الدنيا حتى يتذكر هذه الحالة ويزداد ندمه والعياذ بالله كيف أبدلت تلك الحال بهذه الحال ثق إنك أنت العزيز الكريم فالله جل وعلا أشد العذاب وأن الله شديد العذاب لأنه حكم عدل فهؤلاء استحقوا ما, ما عذبوا به لأنهم كانوا على بينة من الأمر ما, ما عمي عليهم الأمر ولا أخفي عنهم ولا لبس عليهم ولكن لا إختالوا لأنفسهم هذا فكان ما كان إن الله لَأَن يُؤْبُنَهُمْ أَوْ يُبِلَّهُمْ وَالْحَقِيْطَ رَحْمَةً لِمَنْ لِمُؤْمِنِينَ فإنَّهُ لَا شَكٌّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُسْرُونَ بِعَذَابِ أَدَائِ اللَّهِ فَهُوَ رَحْمَةً بِهِمْ طيب من فوائد الآية الكريمة خوروا تعالى ومن الناس يتخذون من دون الله أندادا. من فوائد الآية أن بعض الناس يجعلوا لله ندا في المحبة يحبون كحب الله لقوله يحبونهم كحب الله ومن فوائدها أن المحبة من أكبر العبادات أو من العبادات. بدليل أن الله جعل من سوى غيره به فيها جعله مشركا متقل لله ندا ونعم وهي من من العبادات بل هي مبنى العبادة, لأن مبنى العبادة على الحب والتعظيم ومن فوائدها أن من فعل ذلك فهو ظالم بقوله ولو يرى الذين ظالمون يذرون العذاب ومن فوائدها إثبات الجزاء لقوله إذ يرون العذاب ومنها إثبات القوة لله من قوله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا فإذا قال قائل إثبات القوة لله يقترن مشابهة وأن يكون شبيها للخلق لأن الإنسان له قوة الله الذي خلقكم من ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيئة فما هو الجواب عبد الرحمن الجواب على هذا أنها قوة الله سبحانه لا عن قوة المخلوق يدلل هذه الآية أن بعد قوة المخلوق ضعف وقبلها ضعف. القوة الله فلا ناس لس لا قبل ولا ولا قبلها لا ولا صح؟, صح أن يقال أن القوة لل... القوة المخلوق غير قوة لله زوجة وهكذا نقول في بقية الصفات والذين أنكر الصفات تقدم لنا أنهم يحتجون بأن إيش إثباتها يستلزم التشبيه ونحن نقول هذا لا يستلزم التشبيه لأنها, ت... لأنها تختص بالخالق فهنا معنا مشترك كلي عام وهناك شيء خاص المعنى المشترك الكلي لا شك أن القوة واحدة بمعنى أن, إن القوة هي ضد الضعف لكن القوة التي يختص بها الخالق هذه لا يشارك فيها المخلوق ولولا أننا نفهم أن هناك معنا كليا مشتركا ما فهمنا معنى القوة ولا غيرها من صفات الله مثل ما في الجنة نخل ورمان وفاكهة مثلا ولحم طير هل هذه الفاكهة والنخل والرمان ولحم الطير مثل ما في الدنيا لا لكنها تشترك في المعنى العام الكل العام أنها نخل لكن ليس النخل كالنخل ولا الرمان كالرمان ولا الفاكهة كالفاكهة ولا الطير كالطير طيب ومن فوائد الآية <تصفيق> أن المؤمن أن المؤمن محب لله عز وجل أكثر من محبة هؤلاء الأصنام لقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ومنها أنه كلما ازداد الإيمان ازداد محبة الله كلما ازداد ايمان العبد ازدادت محبته لله وجه ذلك ايمى وجه انه كلما زاد الايمان زادت المحبة ايه ايه نعم ان الله تعالى رتب المحبة على الايمان وقد ذكرنا من قبل قاعدة مهمة وهي أن الحكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف وينقص بنقصه وينقص بنقصه فكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله عز وجل ازداد حبا له ومن فوائد الآية إثبات وصف الشدة لله عز وجل في فعله شدة لله في فعله بقوله وأن الله شديد العذاب وهل الشديد من أسمائه ليس من أسماء الله ليس من أسماء الله الشديد وإن كان يوصف به بعض فعله لكن ليس ما يوصف به بعض فعله أن يشتق له منه بسه بل ولا ما اتصف به لا يلزم أن يشتق منه اسم فإن الله يقول ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعه ولا ولا يلزم أو ولا يجوز على صح أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله ما يجوز أن نشتق منها أسماء لله لكن كل اسم نشتق منه له صفة أولى نعم كل اسم من, من أسمائه فله منه صفح طيب نبدأ درس جديد قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ ظرف عامله محذوف تقدير ها؟ أذكر أذكر إذ تبرأ وهل المراد بالذكر هنا؟ التذكر أو الإخبار بالشيء أو الأمران نعم هل المعنى أذكر للناس هذا الأمر أو تذكر أيها الإنسان هذا الأمر الظالم هذا وهذا أن الله تعالى يذكرنا ويأمرنا أن نذكر لغيرنا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأ تخلوا التخلي والبعد نعم الذين توبيعوا وهم الرؤساء والسادة يتبرؤون من من الذين اتبعوا وهم الأتباع والضعفاء وما أشباهم من ذلك مثلا رؤساء الكفر يدعون الناس إلى الكفر مثل فرعون دعا إلى الكفر فهو متبع وقومه متبعون وكذلك غيره من رؤساء الكفر والضلال هؤلاء أيضا متبعون ومن تبعهم فهو متبع هؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مناقشة بعضهم لبعض ومحاجة بعضهم بعضا في عدة آيات نعم إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وهل يشمل هذا من اتبع أئمة الهدى يشمل من اتبع أئمة الهدى ما, ما يشمل نعم ما يشملهم لا شك المتبعون للبصول لا, لا تتبرع منهم الرسل والمتبعون اليامة الهدى ما منهم الدليل قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالأخلاء والأحبة في يوم القيامة يتبرأ بعضهم بعض إلا المتقين نعم وراءوا وراء العداد إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب نحن أمامنا الآن فعل ماضي في تبرأ، وفعل ماضي في رأى مع أن هذا الأمر مستقبل لكن لتحقق وقوعه عبر عنه بالماضي وهذا كثير في القرآن ومنه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تساجلوه أي أنه سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوا ورأوا العذاب رأوهم بأعينهم كما قال تعالى وراء المجرمين النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم عنها مصدفة والعذاب هو العقوبة التي يعاقب الله بها من يستحقها وتقطعت بهم الأسباب أعوذ بالله تقطعت بهم الب هنا إما أن تكون بمعنى عن أو تقطعت بهم صلة بمن أنهم يعني هم كأنهم متشبثون بها الآن ثم تتقطع بهم كما ينقطع الحبل بمن تمسك به للنجاة من الغرق وقولها الأسباب جمع سبب فما هي هذه الأسباب؟ المراد بها كل سبب يعلقون به الانتفاع من هؤلاء المتبوعين نعم مثل قولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا وقول فرحون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الأسباب التي سلكها المتبعون ظن منهم أنها تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيامة تقطع بهم ولا يجدون سبيلا إلى الوصول إلى غايتهم وفسر ابن عباس رضي الله عنهما بالمودة تقطعت بهم الأسباب أي المودة نعم وهذا له نظر وجه قوي من النظر لأن الآية في سياق قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد أن يحبونها محب الله فهم يرتون من هذا الحب أن يصلوا إلى مرادهم ولكنه لا ينفعهم وتقطعت بهم الأسباب وهكذا كل من تمسك بسبب لم يجعل الله سببا للنجاة فإنه يخونه أحوج ما يكون إليه فالمتمسكون بدعاء الأولياء ودعاء الأنبياء ودعاء الرسل ومن باب أولى دعاء الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك تخونهم هذه أحوج ما يكونون إليه فدعاؤهم للرسول مثلا بأن ينقذهم من النار ما ينفعهم ما ينفعهم وكذلك دعاؤهم لمن دون الرسل لا ينفعهم وقال الذين اتبعوا نعم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤ من. يقولون الذين اتبعوا الأتباع لو أن لنا كره لو هنا ليست شرطية ولكنها للتمني يعني ليت لنا كرة فنتبرأ والدليل أنها للتمني أن الفعل نصيب بعدها فنتبرأ منهم وهو منصوب بأن مذمرة بعد فاء السببية وقد مر علينا أن لو تأتي في العربية على كم من وجه على ثلاثة أوجه أن تكون شرطية وأن تكون للتمني وأن تكون مسترية تكون مصدرية. فقوله تعالى وودوا لو تكفرون هذه مصدرية. هذه مصدرية. وقوله تعالى ولو شاء الله مقتتلو هذه شرطية. وقوله هنا لو أننا نكره فنتبرأ منهم هذه للتمني. مثلها أيضا ولو أننا نكره لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أو من المحسنين من المؤمنين وفي آية لو أن لي كرة فأكون من المحسنين قوله لو أن لنا كرة الكرة الرجوع إلى الشيء والمراد هنا الرجوع إلى إيش إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم تبرع منهم هناك في الدنيا لو رجعنا كما تبرأوا من هنا في الآخرة فنجازيهم بما جازونا به لكن كما يقول العوام التمني راس مال المفاليس ينفعهم هذا التمني ولا لا؟, لا ولهذا قال الله تعالى كذلك ويريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اعوذ كذلك اعراب كذلك من يقوم به منكم نعم محمد نعم نعم نعم سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة. نعم نعم واللعم للقعد من العراب نعم توافقون على... هذا امم ما توافقون طيب وش عندك وش تغلفوا فيه نعم خذ على النبي اقرا نعم خذ نعم يرضيهم الله اعمالا وهذه كثير ما تقع في القران مثل وكذلك يفعلون وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً كثيرة جداً في القرآن، وهم يقولون إن كاف هنا اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق حاملها الفعل بعدها. وقولوا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم هذه أيضاً نريد منكم أن تعربوها يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. حمد. مم مبارك جميل. نعم. طيب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. و نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم وأعمالهم مبعول نعم وأبهاتهم بطلة نعم وحسراتهم مبعول أنت كنت تسمى لا إنسوا الثلاثة تسمى وش اللي خلاله أنسمى الثلاثة مبعولين لأنها من أرى من أرى من أرى يري يعني إذن زيادة الهمزة هي التي جعلت في أنصب ثلاثة مفاعيين طيب هل لهذا شاهد من كلام المالك ايه اعطنا يجعلهم يرون أعمالهم حسارة عليهم يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات جمع حسرة وهي الندم مع الانكماش والحزن والعياد بالله هؤلاء يرون أعمالهم من وقيامها على هذا الوجه تحسرون شوف الآن هؤلاء الأتباع ماذا يكون شعورهم في ذلك الوقت شعورهم بالندم والخيبة والخصام لا يتصور فالعمال التي عملوها لهؤلاء الأتباع صارت بالعياذ بالله خسارة التي يعملوها لهؤلاء المتبوعين صارت خسارة عليهم وندماً، ضاعت بها دنياهم وآخرتهم بالعياذ بالله، وهذا أعظم ما يكون من حصة، أعظم ما يكون من حصة هو مثل هذا أن يفوت الإنسان دنياه وآخرته من أجل اتباع هؤلاء السادة. و والأشراف والوجهة وثياء إن شاء الله ذكر في ذكر الفوائد ما يتفرع على هذا الأمر العظيم قال وما هم بخارجين من النار ما هذه هناك لكنه تعمل عمل ليس وهم اسمها وبخارجين خبرها مؤكد بالباء وما هم بخارجين من النار إذن فهم إيش خالدون فيها خالدون فيها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد. في كم موضع من القرآن في ثلاثة مواضع في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن التعبيد ذكر الله في هذه المواضع الثلاثة وبه نعرف ضعف قول من قال من السلف والخلف بأن النار تفنى وتزول هي ومن فيها ووجه الضعف أن نقول إن خلو إن تأبيدة خلود الخالد وش وإشترزم تأبيدة المحل الذي يخلد فيه وإلا لما صح أن يكون مؤبدا لو كانت النار تفنى ما صار هناك تأبيد للخارجي فيها لأنه ينقطع فالصواب الذي عليهم هو أهل السنة والجماعة أن النار والجنة لا تفنيان أما الجنة فبالاتفاق الاتفاق وأما النار ففيها خلاف عن بعض السلف والخلف والصواب أنها لا تفني شكرا نعم يريدون علينا تأبيد في القاتل نعم وجميعا نحن لا نقول ما هم ما فيها أبدا وقال ما في التأبيد لا ما في التأبيد ثم قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبيد يا أيها الناس هذه الآية جاءت في سورة في سورة البقرة وصورة البقرة مدنية وقد سبق أنه جاء أيضا مثلها يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم وقد ذكر كثير من المعلفين في عصور التفسير أن الغالب في الصور المدنية أن يكون الخطاب فيها بيا أيها الذين آمنوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام وهي أول بلد إسلامي في هذه الرسالة فصار التوجيه إليها بالخطاب يا أيها الذين آمنوا لكن هذه القاعدة ليست قاعدة بل إنها ضابط هش لأن كثير من ألايات من السور المدنية فيها يا أيها الناس سورة النساء مدنية ولا مكية مدنية وفيها عدة آيات فيها يا أيها الناس هنا يقول يا أيها الناس تقدم أن الناس أصلها الأناس حذفت الهامزة منها تخفيفا والمراد بالناس بنو آدم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض كلوا هذه الأمر <تصفيق> وقوله مما في الأرض يحتمل أن تكون من لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض لكن كونها لبيان الجنس أولى ويرجحه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض بعض فعلى هذا يكون الراجح من الاحتمالين أن تكون من لبيان الجنس أي كلوا من هذا ما شئتم كلوا من هذا ما شئتم وقوله كلوا مما في الأرض يشمل كل ما في الأرض من أشجار وزروع وبقول وغيرها كل ما في الأرض ومن حيوان أيضا ومن حيوان لأنه في الأرض وقوله حلالا طيبا هل حلالا هنا منصوبة على أنها حال من ما أو مفعول لكل ها محلّة محلّة يعني كونه حلالا محللا فهي بمعنى اسم المفعول محللا وقوله طيبا هذا أيضا حال أخرى إن حال كونه طيبا والطيب يشمل الطيب في ذاته والطيب في كسبه فالطيب في ذاته ما ليس بمحرم لأن كل محرم فهو خبيث والدليل ويحرم عليهم الخبائف ودليل آخر قل لا اجد في ما احرم من اطعم يطعمه الا يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فإنه رجس وعلى هذا فنقول إن الطيب يشمل الطيب في عينه والطيب في كسبه طيب الطيب في عينه قلنا ما ليس بخبيث والطيب في كسبه مكتسب على وجه مشروع على وجه المشروع فعلى هذا ما اكتسب بالربا طيب ولا غير طيب لا ليس بطيب حلوان الكاهن ها؟ ليس بطيب خبيث مهر البغي نعم يعني أجرة الزانية ها؟ ليس بطيب خبيث ثمن الكلب طيب ثمن الدخان خبيث نعم إذن الطيب نقول ما طاب في عينه وفي كسبه ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا لا ناهية والاتباع معناه أن يأخذ الإنسان بما عمله غيره كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعيد وأثر الدابة هما أشبهها وقول خطوات الشيطان جمعوا خطوة والخطوة بالضم غير الخطوة بالفتح الخطوة المره من الخطى، والخطوة هي فعل الإنسان يعني كونه ينقل قدمه من مكان إلى آخر ليمشي وقول خطوات الشيطان أي أعماله الذي يعملها ويخطو إليها وهو شامل للشرك فما دونه وقد علمنا أن الشيطان كما علمنا الله عز وجل يأمر بأي شيء يأمر بالفحشاء إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فكل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان سواء كان عن استكبار أو تكذيب أو استهزاء أو غير ذلك كل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان لأنه يأمر به وينادي به ويدعو إليه فهو من خطواته ومنه الأكل بالشمال أولى لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فمن أكل بشماله وشرب بشماله فقد اتبع خطوات الشيطان ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن ذلك محرم وأنه ما يجوز إنسانا يأكل بشماله بشماله لكن إذا قال قائل إذا كنت تأكل وأردت أن تشرب وش تسوي تشرب بالبسراء يقول نشرب بالبسراء لأن لا, لأن لا تلوث الكأس نعم فنقول هذا ليس بصحيح لأن الكأس لا يتلوث ولو شربت بالي باليوم من الممكن أن تمسكه بأسفله بين إبهامك والسبابة نعم وتشرب إن قدر يتول يتلوث فهو يتلوث شيئا يسيرا في عقبه وليس في أعلاه الذي يشرب منه الناس حتى نقول إنك قدرته عليه لكن من أجل أن الناس صاروا يتهاونون بهذه المسألة أو أنهم يعتقدون ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن الشرب بالشمال مكروه صار الأمر عندهم هينا وإلا من علم أنه محرم فالمحرم كما هو معروف للجميع ما يحله إلا الضرورة اللي تفعله. طيب كذا يا شيخ كذا. نعم. إذا جعله هكذا فهو بين الجواز والتحريم. بين الجواز والتحريم. كما أنه بين اليمنى واليسر. قد جعل الله لكل شيء قدره. فكما أنك أنت الآن ما ما تمحّضت اليمناء ولا اليسرى فأنت ما وقعت في النهي ولا وقعت ولا وافقت الأمر، لا وافقت الأمر ولا ولا وقعت النهي. إنما عرقل. كل... ما نقول إنك فعلت فعلت محرماً، لأنه ما تمحضت حرة ولكنه لا شك أنه الأكمل أن يكون باللومنة خالص. نفس الشيء إلا لسرت ما ما, ما يقدر باللومنة فهذا لا بأس. هذه حاجة نعم. لكن ما ما أظن حلا. أنا في في رأيي أن أكل, أكل, أكل بثنتين، إيه يكون هذا شرح؟ شيء. ش... <تصفيق> عظم ولا بطيخة ولا بطيخة، ها؟ <تصفيق> لا خبز يمسكوا باللسه ويقطع باليمة، ما فيش كده ما فيش، شيء. وكذلك العظم، حتى العظم هو لازم بثنتين كلهم <تصفيق> تمسك <تصفيق> على كل حال مع الحاجة لبس، لا لأن قلنا أن هذا ما تمحض باللسه. هذا ما تمعض باليسار فلا وقع في النهر اي لكن ودي يعرف ايش هالعصب اللي بقول شيخ خلي ايش كذا اديش كذا شيخ المصاص اذا كان فيه مصاص واصل ومسكها ماشي ايه مسكها كوب بس ولا ماسكها لا يعني ولو يعني اذا وقع الشيء لا بذي طيب نقول هذا هذا هذا شرب من اليسار شرب بس شرب المصاص لكن حتى اشرب اشرب حتى لو ان الكاس معه ما شرب بنفسه من نفس اليد هو شارب بوسيله الكاس فالكاس وسيله يعني هذا بدل أن يشرب من حافة الكاس شرب من هذه الماسوره لو بجد يعني اي نعم نعم نمسك الكاس باليمين أو هذا اللي تبص ومص يدخل من بدون قصد وشو عم بيقول بدون يعني بيخرج يعني إذا إذا كان إنسان ساهي تلك الساعة وغافل فهو من جنس اللي فعل محرم غافلا ما عليه ذنب لكن يجب أن الإنسان ينتبه للأشياء هذه نعم يحرم نعم يحرم, يحرم ها ها طيب خطوات الشيطان الشيطان هل هو من شاطن فالنون أصلية أو من شاطن فالنون زائدة نقول هو من شيطان لأنه مصروف للقرآن وما هو بقول شيطان رجيم ولو كانت من شاطع لكانت من زائدة ولا لب زائدة ليكون ممنوعا من الصرف إلا أنه قد قال لا يمنع من الصرف لأ لأنه مؤنثه شيطانة والذي يمنع من الصرف ذاك مؤنته مثل سكران وسكراء إذا بعد عن رحمة الله لبعده الرحمة الله سبحانه وتعالى وقال إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو العدو هو ضد الصديق ضد الصديق وقد حده الفقهاء رحمهم الله في قولهم من سره مساءته شخص أو غمه فرحه فهو عدو فالعدو من يحسن لفرحك ويسر لحزنك, فيسر لحزنك هذا هو العدو قال مبين بمعنى بين العداوة ظاهر العداوة وقد كان عدوا لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام فما زالت عداوته إلى إلى قم الساعة إلى أن اتلاو بأمره قال الله تعالى عنه ولا أضللنهم ولا دعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا وراء ظللن ولا أؤمننهم ولا, ولا أمرنهم والا امورنهم فلا يغيرن خلق الله قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا بعيدا صلى الله عليه وسلم خسر حسنا مبينا نعم نعم مثال نعم مثل ولو شاء الله ما ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كسرها وضمهم. والموصول الآن؟ <تصفيق> ها؟ <تصفيق> ها؟ <تصفيق> هذا الموضوع. هذا الموضوع. في قراءة بكسرهما بهم الأسباب. <تصفيق> ماذا تقول؟ نعم هو هل أنا أذكركم يا بهم الأسباب؟ في قراءة ثالثة. بضمهما بهم الأسباب بهم الأسباب موجود ح موجود رب بهم الأسباب لا ما هو موجود القراءه الان ضمهما بس ثانيه وكسرهما كسر والثانيه كسر الهاء وضم الميم كسر وضم الميم كذلك قلنا ما أعرف من من اللقاءات من القراءات السبعية نعم كذلك يريهم الله فيها أيضا ثلاث قراءات مثله كسر الهاء والميم يريهم الله يريهم الله عمله وضمهما يريهم الله وكسر الهاء وضم الميم وري الله طيب ناخذ قوايتها ولا اخنا لا ناخذها ما نطلع نخله ها الناس كلهم نعم المناقشة، نعم المناقشة نعم. طيب المناقشة نكمل. في بيان الامتنان، لا في بيان التكليف وكون الإنسان يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه يفهم من دليل آخر، ولا يجب على الإنسان أن يأكل ما يسد رمقه. كيف سيبقى البيان؟ لبيان الامتنان، الامتنان الله صمد عاد على. علينا حيث أباح لنا كل ما في الأرض هذه قاعدة نعم <تصفيق> <تصفيق> ما سيقال بيانا متنافة لسي في التكريف <تصفيق> <تصفيق> لا لا ليس الأورو <تصفيق> لا لا يعني أن تريد أن يكون, يكون كل مصب على <تصفيق> على طيب لا طيبا ستأفي إن شاء الله في هذه الزبادة لوجه المؤمنين أخرج عن وجود الانتباه نعم طيب قوله مما في الأرض من هنا حسين هل هذا التبعيد أم لبان الجنس وش الدريب خليفة نعم الدليل شيبة قوله تعالى مما في الأرض يعني الأرض بيان من إيه لكن من هل المراد كلوا بعض ما في الأرض لا بيان من كم ما هي الطبيب وش الدليل قوله تعالى أنا فيه دليل على هذا القول فيه يعني... للجنس والجنس جميعا بينهما فرق بينهما فرق قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في جميعا هذا التنعي عن الجنس والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فما هذه عاما طيب قوله حلالا طيبا ما الفرق بين حلالا وطيبا الأخ؟ طيبا توكيد الحلال؟ كيف توكيد الحلال؟ وش وش وجه النهلة توكيد الحلال؟ لمن الحلال أثبتهم طيب. الدليل؟ الدليل قول الله الله عليه وسلم إن إن أحب المؤمنين كما أحب للأنبياء قال الله سبحانه وتعالى <أيوه> يا أيها إن الله أمرك. <أكلم> أمر. لا نبي غيرها. نبي. الدليل على أن كل حلال فهو طيب. من يعرف؟ قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات. قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما هي خطواته يا عبد الرحمن؟ خطوات الشبل وطرقه. ومنها؟ ومنه الأمر بتحشيان. طيب. كلمة الشيطان النون فيها أصلية ولا زائدة؟ ده الله. الشيطان. إيه. شطنة. إيه أسأل هل النون أص هل النون أصلية؟ أصلية. أو زائدة؟ أصلية من شطنة. من شطنة. بمعنى؟ من شطط. هو البعد. بمعنى البعد. نعم. طيب. لأنه بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هل لك أن تأتي لنا بشاهد تدل على أنه على أن النون أصلية من القرآن؟ على على على الناس لو كانت هذا السياق كان يمنع من, الصرف. يمنع من الصرف إذا به العالميه طيب قوله انه لكم عدو مبين ما محل الجملة مما قبلها في المعنى من اللي ما خصه السؤال عبد الله قول ثاني لو بقوله شفا ان شاء الله ان شاء الله ان يعني مخطئ طبعا اتفقنا ويكون من أيضا ايضا شيطانه شيطان مو ان فيه شيطان لكم عدو مبين ما محل الجملة مما قبلها في المعنى ها مؤكده آدم ماذا يقول